من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء كان فضل من شوء من نرجاء من الدعاء ومن كالفضي من الشوء من في لا حمد ولا عبد وبهدنا في أداء الشكر وحسون إنك لا ترى بلا خد ولا عذب وغضنا. إِنَّ رُعَّا إِنَّ رُعَّا وَمِن الدعاء من الدعاء ومن كل قلب من شو منك العطوية منك العطوية بلا حد ولا عدد وجوزنا في أداء الشكر